كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم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 وَنُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ من يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهير ذلك بأنبت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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيد ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن صابه خير نطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 فليمدد بسبب, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن إن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 الناس العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بن وانى لابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطار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 على ما رزقهم من بهيمة لنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ لَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلِيَ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ لَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ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 فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ ذُنُوبُهَا فكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِن ان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الله أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين وَمَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوْطٌ أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد؟ فكأي من قريتنا اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيت معطلة وقصر مشيد. افلم يثيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اواذان يسمعون بها فانها لا تَعْمَلَ الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيين الا اذا تمنى الا اذا تمنى الق الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم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 انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه مغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم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 لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر ودع إلى ربك ودع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من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 عليهم آياتنا ولفء نبئكم بشد من ذلكم أن نار وعدها الله الذين كفروا وبس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرب ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل